استو اعتذروا اقيموا وتراصوا استو الله اكبر الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطئ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 وَما لَهُم أَلَّا يُعَِبَهُ اللَّهُ وَهُم يصُدّونَ عَ المَسْجدِد الحَرامِ وَماَا كانَوا أَْلَ إنِ أَْلَاءُ إِللاا المُتَّقونَ وَلَّ أَكثَهُم لا يَعلمون وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء او تفضيه فذوق العذاب بما كنت تكفرون الله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 وَرَاءَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَافِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 فإن انتهوا فإن الله بِمَا يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعلموا أنما غنمتم من شيء فأنفر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 اِذَا انْتَ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَتِ وَيُحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويولوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويفدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط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 ان الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما بانفسهم الله سميع عليم غَدَا بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَرْسَلْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّهُمْ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 واعد لهم ما استطعتم من قوه والمرابط الخيل ترهبون به عدو والله وعدوكم ترهبون به عدو والله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فِي الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال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 وَإِن استَ صَرُوكُم فيِي الدّين فَعَلَْكُم نَّصْرُ إِللاا عَ قَوْ مِن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مثَاقُ واللَّهُ بِماَا تَعمللونَ ذَصير وََّذينَ كَفَهُ بَعْضُهُمْ أَْوناءُ بَعض إِللاا تَففعلُهُ تَكُْ فِتْنَةُ فِيأَرْرضِ وَفَسَادُ كَبير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 وَأُنُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ خَلِيقٍ عَلِيمٌ اللَّهُ أَكْبَرُ, الله أكبر, الله أكبر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 ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشعونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ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 قال الذين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان يستحب الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم fa ula'ika hum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 يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسوا فلا فلا يقربوا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلتا فسوف يؤنكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم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 وَاتِل الذيينَ لا يُؤمنِنونَ بالِل وَل باليَومآخرِِ وَلَا, باليوم ولا يحَِّمونَ مَا حَرََّمَ اللهَّ وَررسُولهُ وَلا يَذينون وَل يدينين نَذينَ الحَّ منِنَ الذيين أوطٌ كِتاب حتىَ يبُ الْ الجِزَةَ عذِ وَهُمْ صغون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قول بأفواههم يضاهعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون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 وَيَأْبَطُ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ الله الله الله الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله السلام عليكم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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبال والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والحضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم تكفى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى أشر شهر كتاب الله ومخلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّشْءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ آمَنَ لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ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 اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انذروا في سبيل الله إذ آقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاء الحياة في الدنيا في الآخرة إلا قليل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 وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم ايها فراخ فافوا وث قالوا جاهدوا في سبيل الله باول جاهدوا باموالكم في سبيل الله مالكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان ارضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ليهلكن أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أجدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفترة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفترة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون الله أكبر الله أكبر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 ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم ومن هو منهم من يقول اذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن, تصبكم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرثون وَلَا يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا هُوَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ قُلْ هَلْ بِنَا إِلَّا احْتِلافَ السَّنِييْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يَصِيبَكُمُ اللَّهُ بِأَنَا بٍ مِنْ عِندِهِ أَوْ بِأَايِدِنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انهمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قل ان هق وطئ ان اوكرها الذي يتقبل منكم ان كنتم قوما فاسقين وَما مَنأَهُمْ تُقْبل منِنْهُ نَ فَقاتُهُم إللااأَهُم كَفَوا بالِلهه وَبَِتُولِهِ وَلَا يأتُونَ الصلا وَلا يأعتُونَ الصَّلاةَ إلا وَهُم كُساال وَلاَا يُم فقُونَ إِلله وَهُم كَارِ فَلا تُأجبك أَمْوالهُم وَلا أولادهُم إِماَا يريد الله لؤذِبَهُم بذذِ الحياتةِ الدّها وتزهق انفسهم وهم كافرون واحلفنا بالله انهم لم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرطون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوه اليه وهم يجمعون الله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 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والامنين اليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله وبالسبيلي فريضة من الله والله عليم حكيم الله, أكبر. الله أكبر.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 ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو عدل قل عدن خير لكم يؤمن باليؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذوا والذين يؤذون رسول الله لهم أذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق والله ورسوله احق ان يرضووا كانوا مؤمنين والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك, ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخلد ما تحفرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوضون الأب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم طائفة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 فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ آمالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 كَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُقْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَذِبًا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا لَقِمُوا إِلَّا أَنْغَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ من فضله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 فارح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قلنا رجعنا ما قلنا رجعنا ما اشد حرا لو كانوا يقهون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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي أدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالبين ولا تصل على أحد منهم ما تابدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يؤذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم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 لكن الررسول والذين لكن الررسول والذين آمنوا محووق لكن الرسول والَّين آمنوا معجاحد جهد بموالِهم وَفسِهم وأولائك لهُ الخيرات وأولكَهم المُفح عد الله لهُم جَّاتٍ تجدمِ ت تحته الأَّعار خالدين فيها.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 ايها الاخوه لقد قرانا في الشبه من بقيه قراءتنا في الخاتمه والان نؤذن باذن الله جل وعلا الله, الله, الله, الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشتك ما تحون به بيننا وبين مآصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما به علينا مصائب الدنيا فَلَطُنَا بِأَسْمَائِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَاتِنَا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ صَارِنَا أَلَا مَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْنَا وَأَنْتَ يَا إِنَّكَ عَفوٌ كَرِيمٌ تَغْفِرُ الْعَفْوَ وَتَغْفِرُ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 وفجأة نقمتك وجميع سحطك اللهم يا مقلب القلوب هبِّد قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم اصبح احوالنا المسلمين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 وبكل مكان من اصقاع الارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم فرحنا بامانهم وامانهم يا عزيز يا جبار يا قوي يا متين اللهم انزل عليهم الامن والامان اللهم انزل عليهم اللهم اجمع كلمتهم على البر والتقوى اللهم اجمع كلمتهم على البر والتقوى اللهم آمن خوف اخواننا بفلسطين اللهم آمن خوف اخواننا في فلسطين اللهم فرج همومهم وهموم هم المسلمين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 اللهم احفظ ولي أمرنا اللهم اكلعه برعايتك اللهم اكتب له العمر المديد على طاعتك اللهم وفقه ونائبيه لما تحبه وترضاه اللهم ألبسهم جميعا للباس الصحة والعافية واجعلهم عبادا صالحين مصلحين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنفأ بهم هذا الدين اللهم أنصر بهم هذا الدين اللهم احفظ هذه البلاد آمنة مطمئنة اللهم احفظ جنود اللهم احفظ رجال أمننا يذل الجلال والإكرام اللهم احفظهم في بردك وبحرك وجوق ياذل الجلال والإكرام اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه اللهم احفظهم واحفظ جميع المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم اجعل هذا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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله, أكبر. الله, أكبر. الله, أكبر. الله, أكبر. الله. أكبر. الله هو السلام عليكم ورحم